بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يرن أولا لهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوب الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرا ما سجديد كتاب مرقوم ويل ايوم الى المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد اسيف إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم قال الأرائك يوم تعرف في وجوههم نظرة نعيب يسقون من رحيق مختوب فيتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم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 لَبُو فَكِينَ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ أُلَّا إِلَّا غَالُونَ وَمَا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟